لا، لا إله إلا الله. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. شروط الطلاء او في الاحرى شرح شروط الطلاء و اركانها واجباتها <تصفيق> We'll بسم الرحمن الرحيم قال المصطفى رحمه الله تعالى ان الله الرحمن الرحيم صلوا يا شيخ نقرأ المتن؟ لا لا كل أخوي فما هو فقط أن تكتبون بعض المراحل؟ نعم نكتب الفوائد ان شاء الله يا شيخ. لأننا نحقق أوراقنا كلها على بعض بعض تعالي صدر طريقة جديدة. نعم نعم يا شيخ. مثل قوله رحم الله بعد أن استحق الكتاب أرواحنا الصغيرة على شروط طبع. لا هو ما يسمونه هذا الشعاب، هذا يسمونه موجودي، موجود في يعني إنه هم لا يلزم عن حمل النهوم يشبئ جبن يصلي فهذا معنى قول معنى التعليم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته هذا عندي صال الله إذن الله تعالى تعريف الشرق نعم نعم ان شاء الله قال هذا بالنسبه للشخص قال الشروط الثلاثي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 لكن الله سبحانه وتعالى سيجعل اعمالهم من الاخره Link in cardiff. الصوت صار ضعيف يا شيخ صوت ضعيف نعم صار جيد اقول ان الصوت لا ان يكون المصلي فا و ليس فقط Oh, okay. later you I'm going to have it on the wall, I'm going ولكن هذا يحتوي على ان طول هذا يحتوي على ان يكون هذا لا تبلغنا مباشرة. نعم، صلى الله عليه وسلم بينهم في جمال الحديث الذي يرد إلينا على الحجر فقد وضعنا هذا اليوم بسبيت الله تعالى شروق من شروط شروق السلام الثلاث أداويا ما هي الشرط الرحمن التي أخذنا اليوم؟ نعم الشرط الأول الإسلام يا شير نعم الشرط الثاني العقل نعم وش... وشرطه ثالثة تمييز أزاك الله يا شيخ الأخوة إذا عندهم شيء من هذا القبيل، يعني شاء الله. عندكم شيء؟ ما شيء نعم يا شيخ أحد الأخوة يقول التفريق بين الأطفال يعني يكون في عمر في كم يعني عمر من العمر؟